وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنذكر في ليلة الجمعة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في سنة آكد السنن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة خاصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فان صلاتكم معروضه علي فهذه سنه كما ذكرنا فهذه سنة من اكد السنن التي لا ينبغي النقل عنها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 فعل بدأ الله فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلّ تأمراً عباده. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي حديث ابي داود من حديث اوس بن اوس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داود ان من افضل ايامكم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعه في خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخه صوبت خطا اللهم استغفرك ايش بس واضح إن في مشكلة في النت السويتية تقطع عن في شيء صوت واضح ولا في تقزية في الصوت إن من أفضل أيامكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثر علي من الصلاة فيه فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معرضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بريتك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء أي حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء فصلاة وسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. واضح إن اليوم في مشكلة في في النت هذه مشكلة بقالها لها عدة أيام في تقطيع في النت. فان شاء الله نحاول نستمر في الدرس ولكن لو التقطيع زاد سنضطر إن إحنا نوج نرجع الدرس إلى الغد. إن شاء الله نبقى في الدرس قواعد قواعد علم الحديث ولكن حرصا على الفائدة. لو الأمر لو يعني أمر تقطيع الصوت يعني تكرار كثيراً فهذا قد يشوش على على الطالب وي على فهمه فإن هذا الأمر سنضطر نحن نرجي الدرس لكن نبدأ مستعين بالله عز وجل مع قاعدة أخرى. من قواعد علم الحديث الملك أخرى من قواعد علم الحديث ان يكون الحديث عشر ان تقول من هو من يكون فقد برئ أو يكون هذا هو رابط البحث لمن ليس عنده البحث الملك البيان الاثيث في قواعد علم الحديث هذا هو الرابط واليوم كما ذكرنا في قواعدة الحديث عشر من أثنى فقد برئ حال هذا أيضا هو رابط قناة تليجرام لمتابعة ما سبق من دروس لمن فاته يعني ما سبق من القاعد أو من غيرها للدروس يعني بفضل الله جميع الدروس السابقة عندنا القاعدة تقول من أسند فقد برئ أو أحال نكتب القاعدة على الصفحة لتكون وضيحة لكم من أسند فقد برئ أو أحال نقول تقديما بين هذه القاعدة أن الله عز وجل بفضله ومنه لما أرد يحفظ على هذه الأمة دينها خلف الأمة السابقة التي استحفظها الله على كتابه فحرفوا وبدلوا فمن كان قبلنا الله عز وجل استحفظهم كما قال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله فاسندت إليهم أمانة حفظ الشرع فحرفوا وبدلوا وغيروا وزاد الجرم جرما انهم نسبوا ذلك إلى الله عز وجل أما هذه الأمة فلفضلها وعلو كعبها فإن الله عز وجل هو الذي حفظ لها كتابها وسنة نبيها كما قال عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن فضل الله على هذه الأمة أنه حفظ لها كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم قيد لها الله عز وجل قيد الله لها سبحانه وتعالى رجالا يحفظون على الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم لذا من خصائص هذه الأمة أن كتابها محفوظ وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم محفوظة لذا فمما يذكر في القصص أن رجلا كان يريد أن يعرف الدين الحق هل هو اليهودية أم النصرانية أم الإسلام كان متحيرا قال فجئت بالتوراة فقدمت فيها وأخرت وغيرت فيها وبدلت فزفعتها إلى رجل من اليهود فقبلها ولم يفطن إلى ما فيها قال ثم جئت بالإنجيل قال فقدمت فيه وأخرت وحرفت فيه وبدلت فقدمته إلى رجل من النصارى فلم قال فلم يفطن إلى هذا التبديل والتحريف قال فجئت بالقرآن فقدمت فيه وأقرت وحرفت وبدلت ثم دفعته إلى رجل من الولاقين الرجل الذي يبيع المصاحف فنظر فيه فقال هذا ليس كتاب الله عز وجل قال هذا الرجل فأيقنت أن الدين الحق هو دين الإسلام فأيقنت أن الدين الحق هو دين الإسلام وصدق القائل سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون صود يتقطع يا جماعة. فبنقول لذا أن الله فالله عز وجل بفضله ومنه قيض لهذه الأمة رجالا حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شرف الأمة في إسنادها. شرف الأمة في إسنادها. ما وجدنا أمة على ظهر الأرض لها إسناد إلى نبيها ما وجدنا أمة على ظهر الأرض ما وجدنا أمة على وجه الأرض لها سند صحيح إلى نبيها على أمة الإسلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعلى الله كعبها وأظهر شرفها فلها أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله لها رجالا حفظوا لها الأسانيد وكان علماء الأسانيد وقفوا بالمرصاد لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا لنا سنته بالأسانيد المتصلة من مبدأ السند إلى منتهى حافظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها كما قال ابن سيرين كنا, كنا نأخذ الحديث فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم وكفى أن أئمة الحديث كالبخاري وغيره كانوا لا يقبلون الحديث من الراوي إذا رأوه يدلس على الخيل، يوهم الخيل أنه يطعمها أو يمسك لها بطعام وهو يدلس عليها. تأملوا مثل هذا الفعل كانوا لا يقبلون من صاحبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يقبلون من الرجل الحديث إذا ثبت أنه قد كذب في أمر ولو من أمور الدنيا ولو تاب. قالوا لو تاب هذا الذي ثبت عليه كذبا في أمور الدنيا قال توبته تنفع عند ولا نقبل منه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا احتراط لسنة النبي نعود إلى قاعدة الباب نصف القاعدة من أسنده فقد برئ وأحال نقول هنا رواته حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدبروا وتاملوا رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرون الاحاديث باسانيدها على قسمين على قسمين القسم الأول هم الذين يرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسنده متصله الاسناد ويشترطون ألا يكون في كتبهم إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القسم الأول من رواة الأحاديث المسنده المتصلة هم رواة يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وهم يشترطون على أنفسهم ويأخذون عهدا وميثاقا غليظا ألا يرو في كتبهم إلا ما صح. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك في كتب الصحيحين البخاري ومسلم البخاري ومسلم خاصة مما أعلى من كعبهما ورفع قدرهما أنهما اشترطا على أنفسهما على أنفسهما ألا يروون إلا ما صح من حديث النبي يشترطون أن يروون أن يرو الحديث الأسانيد الصحيحة التي لا غبر عليها فهذه كتب أي الصحيحين لاحاديث اشترط أصحابها على أنفسهم عدم رواية الأحاديث التي فيها كلام إنما اشترطوا على أنفسهم شرط الصحة اشترطوا على أنفسهم شرط أن تكون الأسانيد صحيحة لا غبر عليها هذا هو القسم الأول القسم الثاني لكتب من السنن تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندة أي بأسنديها ولكن ولكن أصحابها لا يشترطون هذا الشرط لا يشترطون الاقتصار ها لا يشترطون نركز على لا يشترطون على أنفسهم الاقتصار على ما صح من حديثنا نس... على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل يرون ما صح ويرون أيضا ما في سنده كلام وإلى غير ذلك إذا عندنا قسمان لرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم القسم الأول وهذا يختص بالبخاري والمسلم القسم الأول أصحاب مصنفات يشترطون على أنفسهم رواية الأحاديث التي صحت أساندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعون في ذلك شروطا من الشدة بمكان لذلك قال هذا مثلا شرط البخاري شرط مسلم شرط البخاري المعاصرة واللقاء ولو مرة شرط مسلم المعاصرة وإمكان اللقاء وإمكان اللقاء وإن لم يثبت اللقاء بالفعل هذه شروط من من العلو بمكان القسم الثاني كتب من السورن طروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ولكن أصحابها لا يشتركون على أنفسهم الاقتصار على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يروون ما صح وما كان في سنده كلام إلى آخر ذلك فهنا يأتي سؤال أصحاب القسم الأول لا غبر عليهم ولا تعقيب عليهم هؤلاء كفونا هؤلاء أصحاب القسم الأول كفونا مؤنة النظر في الأثنيت أما أصحاب القسم الثاني أصحاب القسم الثاني الذين ذكرنا حالهم فقد يسأل سائل فقد يسألوا سائل حينما ينقطع صوت الغريب فقط هل الصوت انقطع ولا نكمل انا عندي اشاره ان الصوت انقطع ها اصحاب القسم الثاني الذين ذكرنا صفاتهم فقد, فقد يسال سائل قد يسأل سائل كيف يسوقون احاديث وينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشترط شرط الصحة بمعنى كيف يرون أحاديث في أساندها كلام يقول أصحاب القسم الثاني الذين ذكرنا صفتهم ككتب السنن كيف يرون أحاديث في أساندها مقال وكيف لهم أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أسندها مقال نقول الرض على ذلك من وجوه الوجه الأول أن صاحب هذا الكتاب وصاحب هذا المصنف لم يصف كتابه بأنه هو الكتاب الجامع الصحيح الذي اقتصر على ما فقط كما فعل البخاري مثلا ومسلم وبذلك فلا يلام في ذلك ولا يعاتب لأنه يقول أنا لم أصف كتابي بأنه قاصر على ما صح فقط. الأمر الثاني أن الذي صاق سند ولو كان فيها مقال هو لم يذكر الأحاديث بدون سند بل ذكرها مسندا وبالتالي هو يعرض السند لما ليأتي من بعده أناس ينظم في السند تصحيحا وتضعيفا وبالتالي فهو قد ورع ورعك على الطريق وبرئت ذمته وبرئت ذمته من ذلك وهذا معنى قاعدتنا معنى قاعدة الباب من أسند فقد برئ أحال بمعنى إيه لو أن هذا الذي روى حديثا وفكسنا فيما قال قال لو أن هذا الذي روى حديثا والإسناس مقال قال لو, لو, لو لم يذكر السند بل قال مثلا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا هنا يعاتب كيف تذكر حديثا في سندهما مقال وأنت لم تذكر السند فأنت قد أوهمت على القارئ أن هذا حديث صحيح إذن يلام إذا لم يذكر السند أما وإنه أما وإنه قد ذكر السند كاملا فلا يعاتب ولا يلام لما؟ لأنه أحال لغيره أن ينظف في حد السند فيصحح أو يضعف إذا متى يلام هذا الذي ذكر حديثا فيه مقال يولام إذا أسقط السند أما وإنه قد أبان السند من أوله إلى آخره هنا تأتي ويأتي معنا قاعدا من أسند فقد برئ أو أحال ما معنى من أسند أي ذكر الحديث مسندا من أوله إلى آخره هذا معنى من أسن ما معنى فقد برئ أي أنه ليس متهما مثلا أنه يذلس على الناس بل ذكر الحديث مسندا ما معنى أحال أي يحيل غيره من العلماء الذين يأتون من بعده أي ينظروا في الحديث تصحيحا وتضعيفا وتحسينا وتضعيفا هذا معنى قولنا من أسندا فقد بريئة وأحال من أسند أي ذكر الحديث مسند بريئة أي بريئة ذمته ولا يتهم أنه مثلا قد دلت على الأمة أحال أي أحال من يأتي بعده أي ينظر في رجالات السند ليعرف من صح حاله ممن ضعف حاله نكمل أم في إشكال ها نكمل أي سؤال في موضع طيب نكمل تمام موضع رحمن نكمل ها في إشكال سيمامضة نكمل يبقى هل توضح لنا معنى من أسندا فقد برئ أو حل كل نكمل عبد تمام ما الرحمن ومصدق تمام إذا من أسند أي لا لا ولا نعم لا نعم إذا من أسند أي ذكر أي الحديث مسندا لم يقول ها قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعاتب إذا اسقط السند يعاتب يقال له أنت قد أوهمت الناس أن الحديث صحيح أما وإنه قد رواه مسندا فقد عرض لك تجاراتا صح التعبير عرض لك ايه عرض لك تجاراتا فإن كانت بضاعة صحيحة صح السند وإن كانت بضاعة مسجى فيها ما فيها من الرواد ضعفاء فهو قد برئت ذمته ومن أتى من بعده ينظر في السند بمعنى هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي من يذكر سندا فيه مقال فيسقط السند ويقول قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هل يستوي هذا بمن ذكر السند كاملا بما فيه من تضعيف وذكر الحديث بماتنه وذكر السند كمان لا يستويان مع الفرق مثلا مع الفرق الرجل يبيع سلعة هذه السلعة فيها عيب فأخفى العيب كنا يولام من أغشان فليس من بخلاف من عنده سلعة نعم يا سليم ولكن فيها بعض العيب فيقول انظروا هذه السلعة سليمة ولكن فيها عيب كذا وكذا هل يقال له أنت قد بعت سلعة معيبة لا يلام، لأن الرجل من أمانته قد بي قال انظروا هذه السلعة صنعنا في المئة سليمة ولكن فيها عيب أنها كذا وكذا فقط فهذا إن صح التعبير نقول من أسند فقد بيء أو أحال. قال لك هذه السلعه فيها عيب 10% فاذهب بها إلى هذا الرجل يصلحه لك رجل يبيع ساعة يبيع هاتف هو هاتف سريم 90% وفيه عيب بمدرجة 10% يبيعه على هذا الأمر يقول اذهب به إلى فلان بخلاف من يبيع هاتفا جوالا مثلا فيه عيب ثم لا يعرض هذا العيب للناس اذا نعود الى قاعدتنا لذلك يقول ابن حجر انا اشعر ان صوت بيتقطع ولا هذا احساس عندي فقط صوت سليم النت عندي بقاله ايام في مشاكل اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم لا لا نكمل لا نعم يتقطع اللهم استعان الصوت جيد جدا والصوت يتقطع يتقطع الله يتقطع في المجلس تمام يتقطع لا يتقطع انا كده تعتقطوا يا جماعة يعني اختاروا قولا طب نكمل طب الله استعانه الصوت جيد جدا ما شاء الله نكمل طيب قال ان شاء الله يعني ان حتى لو كان في اشكاله في التقطيع ان شاء الله احنا بننزل الدرس مباشرة على قناه التليجرام بعد الدرس مباشرة فلو كان في اي شيء ترجعوا الى الدرس مسجل يكون الصوت واضح قال ابن حجر وقد عابوا على الطبراني ابن حجر يقول وقد عابوا على الإمام التبراني قالوا وقد عابوا على الطبراني جمعه الأحاديث المنكرة تأملوا ويقول里 يقول ابن حجر قال وقد عابوا على الطبراني، أنه يجمع الأحاديث المنكرة والموضوع قال ابن وهذا أمر لا يختص به التبراني قال بل أكثر المحدثين على ذلك أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته إذا أسألكم وسؤال لكم الآن إذا أشتلت عليكم فقلت لكم مما يعيب الطبراني أنه يروي أحاديث مسنبة وهي موضوع منكر كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ نقول مرة أخرى السؤال نقول السؤال مرة أخرى كيف للطبراني أن يروي في كتابه في سننه كيف له أن يروي كيف له كيف للطبراني أن يروي أحاديث منكرة وموضوعة بأسانيدها كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ السؤال لكم الآن التهمة موجهة لإمام الطبراني أنه جمع أحاديث منكره وموضوعة كيف الرد على هذه التهمة التي تتوجه لإمام الطبراني؟ أولا هو يرويها بأساندיה بأسانيديها, بأسانيديها وتركها للرجال اللي يبحثوا عن تمام ما دام قد أسند برأو حال أولا أحسنتم الإجابة الأولى أنه ما أخفى الأسانيد أنه ما قال مثلا قال أبو هريرة ولا قال قال ابن عمر عن سلم إنما ذكرها مسندا يعني مسندا أي ذكرها بأسانيديها وبالتالي سيكون كما ذكرنا مع الفرق كمن باع سلعة وقد بين ما فيها من عيب هذا هو الرد الأول الرد الثاني ها الرد الثاني هذه إجابة الجملة هناك جملة ثانية مهمة جدا ها في إجابة أخرى هناك إجابة أخرى يا جماعة أن منكم أن منكم في هذه الإجابة إجابة صحيحة إنه يحيل الباحث إلى دراستها سناً ومتنا القول الثاني انه لم يختص بذلك لا لا لا لا لا القول س... الاجابه الثانيه احنا للسؤال هذا اجابتان ذكرتم الاولى اريد الثانيه طالب مستعان صوت الإجابة الثانية. يا بص يا ربي. الإجابة الثانية. هيه طب الإجابة الثانية وجيب أنا طيب. الإجابة الثانية أنه ها أنه استلق لتبين حال ضعفي ماشي هذه الجملة الأولى ممتاز عبود هذه الجملة الأولى الإجابة الثانية طيب والله أنا ذكرته الآن والله الإجابة الثانية أن نقول هل الطبراني حينما جمع هذه الأحاديث هل وصف كتابه بأنه اشترط على نفسه أن يجمع إلا ما صح عن نفسه فقط ها هل وسم التبرني كتابه أنه الجامع الصحيح لما صح عن نفسه فقط حتى نلومه على ما فعل ها لم يفعل ذلك ولذا فليولام على كتابه إن كان ما فيه من أحاديث ضعيفة ومنكرة فهو لم يشترط شرط الصحة كما فعل من البخاري مسلم كده وضح الكلام ولا فيه إشكال يعني إيه؟ يعني لو أن المصنف أي مصنف في أي كتاب في أي فن في أي فن صنف كتابا ما صنفه أي ولم يشترط على نفسه الصحة ممتازة ممتازة ذلك نقول إيه أي مصنف إذا صنف كتابا ما وقال كتابي هذا يتميز بكذا وكذا فإذا تصفحنا الكتاب فوجدنا ليس فيه هذا الكلام وليس فيه هذا الوصف ماذا سنقول سنقول له أنت قد وصفت كتابك بكذا وكذا وقد قلبنا الكتاب ولم نجد هذا الوصف بمعنى أي الحاكم مثلا حينما الحاكم صنف كتابه وسمى المستدرك على الصحيحين أي أنهم سوف يستدرك على البخاري المسلم أثانيد على شرطهما وما يرونها في كتبهم فسمى كتابه الحاكم سمى كتابه المستدرك على الصحيحين فلما وجدنا نظرنا فيه وجدنا أن الكثير من الأثانيد والأحاديث في الحاكم ليس في هذا الشرط إذا قلنا أن فعله خالف شرطه في الكتاب أن فعله خالف شرطه الذي اشترطه لنفسه أو على نفسه واضح كده إذن بنقول أن مما يجاب به على فعل التمران حينما روى حديث منكر موضوعا فقد المخرج له من من وجهين وجه الأول أنه لم يشترط على كتابه لم يشترط على نفسه شرط الصحة كما فعل بخالي مسلم أمر الثاني أنه ما ذل مثلا وما ذكر الحديث مرسلة إنما أثندها ومن أثنده فقد أحال وبرئ نعود المذكرة قال الحافظ العراقي بعد أن ذكر حديث وابد كعب أبي ابن كعب له حديث طويل في فضائل الصور حديث مرفوع ابن كعب في فضائل يعني في كل صورة القرآن لها فضل معين هذا حديث طويل وهذا حديث غير صحيح طبعا فقال أي الحفظ العراقي ومن ذكر هذا الحديث وابرز اسناده كالثعلبي والواحدي فهذا ابسط لعذره نقرأ تاني الحافظ العراقي بعد أن ذكر حديث بن كعب المرفوع في فضائل سورة القرآن سورة تنصورة طبعا حديث صح فالحافظ العراقي بيلتمس, بيلتمس العذر لمن رأوا هذا الحديث قال فمن ذكر هذا الحديث وإيه وأبرز السندة أي ذكره إيه بالسندة المتصل قال كثى على بي والواحدي فهذا أبسط العذر يعني هذا نلتمس له العذر قال إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده يعني هو يحيلت فيقول يا فلان أنا دوري أنني ذكرت الحديث وذكرت الاسناد وأنت دورك أن, أن تنظر في رجالات السند فيقول أنا لم أقول لك أن هذا الحديث صحيح أنا فقط أجمع الاسانيد. فيأتي من من بعدي فينظر في الاسانيد تصحيحا تحسينا وتضعيفا قال الحر العراقي وهو يلتمس العذر للثعلبي والواحدي قال إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده ثم قال أم الزنقشري فخطأه فاحش إذ ذكره وهو حديث الصور دون سنده وأورضه بصغة الجزم انظروا ذكر هنا الحفظ العراقي سنفين سنف ذكر الحديث وقد أسنده فهذا أبسط لعذره كالثعلبي والواحدي ثم ذكر قال أما الزمخشري فخطأه فاحش لماذا؟ قال لم يذكر السند يعني الزمخشري يقوله وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا قال لم يذكر السند فيوهم القارئ أن السند صحيح يوهم القارئ أن هذا الزمخشري وكأنه نظر في السند فوجده صحيحا فصح الحديث والزمخشري لم ينظر في السند إنما ذكر, السند، ذكر الحديث بغير سند فهناك يعني يتوهم القارئ أن الزمخشري وقف على السند وصح الحديث قال العلامة الألبانية قال العلامة الألبانية رحمه الله القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهداته منه ولا مسؤولية عليه في روايته قال إيه ما دام قد قرر معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة الحديث إذا كان صحيحا أو ضعيفا بمعنى إيه أنا أذكر المتن وأعطيك معه للسند فالسند هذا هو الوسيلة التي أعطيك إياها لتنظر في الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟ يعني تطبيق ذلك مثلا في تفسير الطبري من يقرأ في تفسير الطبري يجد أنه يذكر الأحاديث مسندة ما ذكر حديثا مرسلا إنما يذكر الأسنين كلها إيه يذكر الأحاديث كلها مسندة ولكن لا يعقم عليها هل هي صحيحة أم ضعيفة فهل يلام على أنه ذكر أحاديث ضعيفة نقول لا لما؟ لأنه وكأنه يقول أنا أذكر لك هذه الأحاديث وذن ماتي قد بارئت. قلنا له لما؟ قال لأنني ذكرتها مسنلة فأنت بعد ذلك تبحث في السنة أمر الثاني أنني لم أصف تفسيري هذا بأنه لا يشمل إلا على الأحاديثه الصحيحة مثلا يعني هو لم يشترط ولم يقل مثل في أول تفسيره أنه اختصر على رواية الحديث للصحيح لم يقل ذلك ثم هو قد أسندها ومن اسند فقد برئ وأحال لذلك مما قرروا العلماء قاعدهم جدا تتفرى على قاعدتنا قاعدة بعنوان سيندم المنتخب سيندم المنتخب قال يحيى معين سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة قال ابن مبارك من تقط على عالم قط إلا ندمت ما معنى سيندم المنتخب؟ المنتخب هو المحدث الذي يترك أحاديث فيها كلام فهذا قد يضيع على الأمة أحاديث كثيرة لأن الذي يجمع الأحاديث ولو كان فيها ضعف فقد يأتي بعد ذلك من ينظر في أسنيدها فيصحح فيصححها قاعدة سيندم المنتخب. من المنتخب هو الذي ينتخي بعض أحاديث فقط ويترك أحاديث كثيرة بدعوة أن فيها كلام فعندما نترك هذه الأحاديث التي في بعض أسنديها كلام هذا قالوا سيندم لما قالوا لأنك إذا رويت هذه الأحاديث ولو كان فيها أسنديها كلام فقد يأتي بعد ذلك من يصححها فيكون هذا حظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما الفرق بين مرسل الثقة والمسند المرسل هو الحديث الذي في سنبه القطاع من أعلى قال ابن عبد البر قال الطائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولا من المسندات قال واعتدل بأن من أسند فقد أحالك على البحث، ومن أرسل من الأئمة ما علمه ودينه وثقته فقد قطع على لك على سفحات وتفك النظر بمعنى إيه؟ من العلماء من يقول أن المرسل أقوى من المسند المرسل مثل يأتي التابعين مثلا. سيسقط راويا أو راويين واضح كذا من العمام قالوا أن الذي يسقط السند حديثه مقدم على من أسند الحديث فقلنا لهم لما قالوا لأن الذي يسقط السند هذا وكأنه ضمن لك أن السند صحيح وكفاك مضى في رجالات السند بخلاف من ذكر السند كاملا قد يكون فيه مثل ضعيف قد يكون فيه صحيح وصحيح في ذلك أن المرسل قسم من أقسام الضعيف فكيف يقدم على المسند فكيف يقدم على المسند فإذا أخرى تتعلق أيضا بقاعدة الباب السكوت من المحدث لا يعني الصحة إذا روى المحدث حديث الماء وسكت عنه لم يقل صحيح أو ضعيف هل سكوته يعني أنه يصحح الحديث لا مثال ذلك أن العلماء قالوا لا يعتمد, لا يعتمد على سكوت أبي داود ولا المنذري لما؟ لأن أبا داود قد يذكر حديث الماء ويسكت عنه مع كونه ضعيفا كثيراً نقول يقولون السكوت علامة الرضا هذا في مسألة الحديث الأمر مختلف فالمحدث قد يروي حديثا ما ويسكت لا يكون صحيح ضعيف فسكوته لا يعني أن هذا الحديث صحيح عنده بل يسكت عن الصحيح وقد يسكت عن الحديث الضعيف قال أبو داود وتأملوا في كلامي قال ذكرت في كتابي هذا وفي سننه الصحية وما يشبه ويقارب قال وما فيه وهن شديد بينته ماذا نفهم من هذه العبارة يقول ما فيه وهن شديد بينته إذا نفهم ذلك أنه لازل فيه وهن ضعيف يعني وهن قليل لم يبينه قال وما فيه وهن شديد بينته وما لا وصالح وبعضها أصح من بعض لذلك الشيخ المباليب يقول إيه؟ عن قول أبي داود قال ومعنى قولي فوصالح أراد من ذلك كل ما يحتج به إذا معنى كلام أبي داود أنه قد يذكر الحديث ضعيف الذي ضعفه ليس بالشديد ولا يعلق عليه لأنه يقول وما فيه وهن شديد بينته بالمفهوم أن الذي فيه وهن غير شديد لم يبين لذلك الذي ينظر في سن أبي داود يرى كثير من الأحاديث لا شك شاك في ضعفها ومع ذلك ساقها وسكت عنها جمع الأحاديث في سن أبي داود لا شك أحد أنها ضعيفة ومع ذلك رواها أبو داود وسكت عنها فسكوته لا يعني أنها حسن عنده فضلا أن تكون صحيحة وكذلك السكوت المنذري المنذري في الترهيب والترهيب قد يروي الأحاديث ولا يعلق عليها فلا يفهم من ذلك أنها حسنة, حسنة عنده أو صحيحة إنما قد يروي الأحاديث ويسكت عنها مع كونها ضعيفة لما؟ لأنه يعلم أن الذي ينظر في هذه الأسنيد سوف يبحث في أحوال رجالات السند ويعرف طعفها فمن أحال من أسند فقد برئ فأحال من أسندة فقد بريء، بريء من تهمة التدليس، بريء من تهمة أنه يكون قد غش مثل الأمة، بريء من من تهمة أنه غش الأمة وأحال أي أحال غيره إلى النظر في الأسنيد لبيان ضعفها من صحتها. إلى هذا الحد قد انتهى وانتهت قاعدة ال ال وإن شاء الله السؤال القادم مع قاعدة علو الاسناد مطلب كمالي لا أصلي علو الاسناد مطلب كمالي لا أصلي لو أي سؤال تفضل سامحونا بقى اليوم اللي كان فيه اشكال في الصوت أنا ما أعرف السبب والله مستعان طب اي سؤال طب عشان اطمعيني بس ان الدرس مفهوم اي سؤال طيب عشان بس يعني اطمعيني ان الدرس مفهوم ما في اي سؤال نعم ما في اي سؤال الحمد لله قاعدة القادمة ان شاء الله على الاسناد مطلب كمالي لا اصلي ان شاء الله نعتذر عن درس التفسير ان شاء الله نكمل يوم الاحد ان شاء الله مع درس لمعة الاعتقال ان شاء الله نعتذر عن درس الجمعة ان شاء الله نكمل يوم الاحد درس لمعة الاعتقال صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم mas é tudo bom com ele, bom